وَإِذَا مَسَّنَا ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُ نِعْمَةً مِنَّهُ فَتَكَبَّرَ عَلَيْهَا إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ بِمَا آتَيْنَاهُمْ فتمتعوا فتوف تعلموا أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن فَذٰلِكَ هُمْ جِئْنَتْ دِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِم اِذَا هُمْ يَقْنُطُوْنَ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ اذَا الْخُرْبَاحَ قَوَّامُ الْمِسْكِينِ وَذُلَّ الَّذِيدِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ الله وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا أَسْهَمْتُمْ مِنَ الرِّبَّا فَلَا يَرْضَىٰ فِيهِ فلا يرجو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله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 SUBHAHANAHU WA TA'ALA 'AMMA YUSHRIKUN WA DHAHARA AL-FASADU FIL-BARRI WAL-BAHRI BIMA TASABBAT AYEEZIN-NASI YUDEEQO BAHDHAN